موسوعه ا النابلسي ل ر إذا م ا فطرت وإذا للعلوم ر انتهرت ا وإذا ك ب ا ل ا س ل ا م ي لك في أ ي ص و ر ة ما ش ا ر ك شبك كلا بل تكذبون في الدين و إ ن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إ ن ا ل أ ب ر ا ر لفي نعيم و إ ن ا ل ه ج ا ر لفي ج ه ي م يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغار موسوعه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م و ا ل ل ي للعلوم يغشى ه ا ى الاسلاميه خ ق ل ذ ك أ م ا من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى و أ م ا من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ل ل ح س ر ى وما يغني عنه ماله إ ذ ا تردى ان علينا للهدى و إ ن لنا ل ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى لا إلا الأشقى الذي كذب وتولى يصنعها كذب و سيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما ل ر ح د عنده من نعمه ت ج ر ى إ ل ا بسراء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى